بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى سؤال ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن جواب مثل قوله تعالى قبل أن الأخ في قراءته السبوع القادم إن شاء الله اختبار إيش بلوغ القاصد القدر الذي وقفنا عنده في الفصل الدراسي الأول فقط ما مثاله سؤال ما مثال الأسماء الحسنى من القرآن جواب مثل قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا وقوله إن الله كان لطيفا خبيرا وقوله انه كان عليما قديرا وقوله إن الله كان سميعا بصيرا وقوله إن الله كان عزيزا حكيما وقوله إن الله كان غفورا رحيما وقوله إنه به رؤوف رحيم وقوله والله غني حليم وقوله إنه حميد مجيد وقوله إن ربي على كل شيء حفيظ وقوله إن ربي قريب مجيب وقوله إن الله كان عليكم رقيبا نسخة عندنا الآية غلط صححة عندكم في النسخ قريب بعض النسخ لا قريب ومثل نسختنا هذه فيها لا قريب نعم وقوله وكفى بالله وكيلا وقوله وكفى بالله حسيلا وقوله وكان الله عليكم شيئا شيء مقيتة. وقوله إنه على كل شيء شهيد وقوله إنه بكل شيء محيط وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وقوله تعالى هو, الل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم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 لما بين المصنف رحمه الله تعالى حقيقة توحيد الأسماء والصفات كما تقدم وبين ثبوت الأسماء الحسنى بدليله من الكتاب والسنة أورد سؤالا يتعلق بذكر بعض أمثلة الأسماء الحسنى من القرآن الكريم وإنما خص المصنف رحمه الله تعالى ذكر الاسماء الحسنى من القران قبل السنه لان خبر الله سبحانه وتعالى عن نفسه مقدم على خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه لان خبره صلى الله عليه وسلم هو خبر عن الله عز وجل من غيره بخلاف خبر الله عن نفسه فهو خبر من نفسه عن نفسه فهو أكمل معنى وإن كان في الحجة والثبوت سويا وتقدم أن هذا الباب مبني على التوقيف أي وقفه على ورود دليل نقلي صحيح من القرآن أو السنة وابتدا المصنف رحمه الله تعالى بذكر جملة من الأدلة القرآنية المتضمنة في طائفة من أسماء الله عز وجل فذكر الآية الأولى إن الله كان عليا كبيرا وفيها اسماني هما العلي والكبير ثم ذكر الآية الثانية وفيها اسماني هما اللطيف والخبير وذكر الآية الثالثة وفيها اسماني وهما العليم والقدير ثم ذكر الآية الرابعة وفيها اسمانهما هما السميع والبصير ثم ذكر الآية الخامسه وفيها اسمانهما هما العزيز والحكيم ثم ذكر الآية السادسة وفيها اسمانهما هما الغفور والرحيم ثم ذكر الآية السابعة وفيها اسماني وهما الرؤوف والرحيم ثم ذكر الآية الثامنة وفيها اسماني هما الغني والحليم، ثم ذكر الآية التاسعة وفيها اسمان وهما الحميد والمجيد، ثم ذكر الآية العاشرة وفيها اسم واحد وهو الحفيظ، ثم ذكر الآية الحادية عشرة وفيها اسمان هما القريب والمجيب، ثم ذكر الآية الثانية عشرة. وفيها اسم واحد وهو الرقيب ثم ذكر الآية السابعة عشرة وفيها اسم واحد وهو الوكيل، ثم ذكر الآية التعابعة عشرة وفيها اسم واحد وهو الحسيب ثم ذكر الآية الثامية عشرة وفيها اسم واحد وهو ايش ثم معنى أولى عد المن وش الاسم ها اخواني اللي في الوراء في الخلف وش الاسم يا اخي ها بن معتب اللي بعده الايسارة الأخ انت يا اخي ايه المقيت بضم بضم الميم ما معنى المقيت حد هذا عليكم انتم ودي هنا الاخوان جابوا الاسم زاه والله خير ما الجواب يعني مساله مهمه وذكرناها لكم في سبق من الصفه هذه هذه الصفه القوت تعرفوا معناها كفى بالمرء اثما ان يحبس عن من يملك قوته فالمقيت هو الذي هو الذي يسخر للناس ما يتقوتون به او يسخر للخلق ما يتقوتون به والمراد ما يتقوتون به ان يكون قوتا لهم يحفظ مصالحهم والصفه كما ذكرنا هي صفه القوت ثم ذكر الآية السادسة عشرة وفيها اسم الشهيد، ثم ذكر الآية السابعة عشرة وفيها اسم المحيط، ثم ذكر الآية الثامنة عشرة وفيها اسمان هما الحي والقيوم، ثم ذكر الآية التاسعة عشرة وفيها خمسة أسماء هي الأول والآخر والظاهر والباطن والعليم، ثم ختم بالآية العشرين وهي تتضمن جملة من أسماء الله سبحانه وتعالى هي الله. وعالم الغيب والشهادة والرحمن والرحيم والملك والقدوس والسلام والمؤمن والمهيمن والعزيز والجبار والمتكبر والخالق والبارئ والمصور فهي آية تتضمن عشرين اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا من محاسن الاكتفاع فإن المصنف ذكر عشرين آية والآية العشرون فيها عشرون اسما من أسماء الله سبحانه وتعالى وهذه الأسماء المذكورة باعتبار الإفراد والتركيب تنقسم إلى قسمين اثنين الأول الأسماء المفردة مثل ماذا في هذه الأسماء مثل الله والرحمن والحي والقيوم والنوع الثاني الأسماء المضافه مثل ماذا مثل عالم الغيب والشهاده فان عالم الغيب والشهاده من الاسماء المضافه لله سبحانه وتعالى في اسم اخر مضاف لا مهو مضاف المضاف هو الذي لا يقوم بمفرده لا بد ان يكون مضافا الى غيره وذكرنا ان هذه القسمه صرح بها سنة. صرح بها ابو العباس المنتمييه في الفتاوى المصريه نعم حسن الله عليكم سؤال ما مثال الاسماء الحسنى من السنة جواب مثل قوله صلى الله عليه وسلم وهناك تنبيه على ضبط الاسماء من جهه النطق بها وهذه مساله اهملها حتى من تكلم في الاسماء والصفات فان الاسم اما ان يقع لغه على في رسمه ورسمه شكل آخر يوهم خلاف الاسم كالمقيت فلا يقال فيه المقيت فلا بد من التصريح بضبطه ليضبط أو يكون الاسم صالحا لضبطين فيبينان لما يكون في كل ضبط من الكمال مثل ما صرحوا باسم السبوح فإنه يضبط بفتح السين وبسرح ضمها فيقال السبوح والسبوح فلا بد من معرفه هذا ولهذا فان اللغه مهمه ولا يقوم العلم الا بلسان العرب فان الاطلاع على مثل هذا مما يزيد المعاني وضوحا والمتكلمون في الاسماء وما تبرع عنها اهملوا تاره القراءات المرويه في الاسم وتارة أهملوا ضبطه اللغوي فنشأ عندهم قصور من هاتين الجهتين فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ففي قراءة خارج العشر صحى إسنادها إن الله هو الرازق وفي قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم في قراءة خارجة عن العشر صحى إسنادها عن عمر القيام وقد تقدم أن الأسماء المروية عن الصحابة هي من جملة إيش المرفوع حكما لأنهم لا يقولونها من قبل الرأي وإذا كان ذلك في تلاوة القرآن فهو اكد واكد وهذا مما أهمل في الكلام على الأسماء الحسنة كما أن العناية بضبطها اللغوي هي الأخرى مما أهمل كما ذكرت لك في السبوح القدوس بضبطيهما الفتح والضم وينبغي لطالب العلم ان ياخذ من اللغه ما يحتاج اليه وان يطالع دائما المسائل التي تكون مضنه لذلك فان الاحاطه باللغه متعجره لكن العنايه بالمهمات تكفي عن سواها حسياتي معنا مثال يتبين به اثر اللسان والروايه في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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فانق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل ذي شر أنت اخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطل فليس دونك شيء الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب الحديث وغير ذلك كثير لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة للاسماء الحسنى من القرآن وكانت, وكانت السنة صنو القران فإنها وحي مثله أتبعه بسؤال عن أمثلة الأسماء الحسنى من السنة وأورد رحمه الله تعالى ثمانية أحاديث،, أحاديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها الصحاح ومنها الحسان ومنها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو خارج عنهما فأورد الحديث الأول وهو حديث الكرب المعروف لا إله إلا الله العظيم الحليم الحديث المخرج في الصحيحين عن ابن عباس وفيه من أسماء الله سبحانه وتعالى الله والعظيم والحليم ورب العرش العظيم وهذا من الأسماء المضافة ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم وهذه أيضا من الأسماء المضافه وفي هذا الحديث ايضا اسمان اخران ما هما لم نذكرهما يا الحديث ليس فيه الرب فيه رب السماوات مقيد والاله ليس فيه الاله فيه اله والصحيح ان الاله اسم جنس دال على المعبود بحق أو باطل فلما كان مختصا بالله قيل الله وأما اسم الإله فيقع على المعبود الحق والباطل فهبل ومناه ومناف كلها آلهة يقال لكل واحد منها إله إلا أنه إله باطل احسن, أحسن. الاسمان هما العظيم والكريم في قوله رب العرش العظيم ورب العرش الكريم على ان العظيم والكريم ليست صفه للعرش وانما صفه للرب وبهما وردت الروايه والدراية ايضا فهي وجه مروي كما ذكره ابن التين في شرحه على البخاري نقلا عن الداودي وهي أيضا وجه صحيح لغة فهذا الحديث فيه إثبات اسمين آخرين من أسماء الله سبحانه وتعالى هما العظيم والكريم المذكران في قوله رب العرش العظيم ورب العرش الكريم على هذه الرواية وهي صحيحة لغة ثم ذكر الحديث الثاني وفيه من أسماء الله عز وجل الحي والقيوم هو ذو الجلال والاكرام وبديع السماوات والارض وهذان الاسمان الاخران هما من الاسماء المضافه ثم ذكر الحديث الثالث وفيه اسمان من اسماء ثلاثه اسماء هي الله والسميع والعليم ثم ذكر الحديث الرابع وفيه من اسماء الله عز وجل ايش عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والارض ايش رب كل شيء والاسم الرابع ايش ملك كل شيء لان الضمير ومليك راجع على ومليكة راجع على كل شيء فهو مليك كل شيء وهذا من الاسماء المضافه وهل المليك غير مضاف من اسماء الله عز وجل الجواب والدليل قوله تعالى قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر فالمليك يجيء مفردا باسم المليك ويجيء مضافا باسم مليك كل شيء وهذا من أكمل أحوال الاسم ثم أعوذ الحديث الخامس وفيه من الأسماء رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ورب كل شيء وفالق الحب والنوى وهذه الأسماء كلها مضافة وفيه أيضا الأول والآخر والظاهر والباطن وفيه, وفيه أيضا اسم ثامن تاسع وهو إيش أعمل القاعدة اللي ذكرها هنا قبل قليل العظيم فإن العظيم هنا يجوز فيها أن تكون نعتا للرب فتكون منصوبة ورب العرش العظيم ويجوز ان تكون نعتا للعرش والاول هو الذي عليه وجود الاسم فيكون العظيم من اسماء الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الحديث السادس وفيه من اسماء الله سبحانه وتعالى نور السماوات والارض وقيوم السماوات والارض وهذان من الاسماء المضافه وهل يسمى الله سبحانه وتعالى بالنور دون اضافه قولان لاهل العلم أصحهما أن الله سبحانه وتعالى لا يسمى بالنور إلا على الإضافة فيقال نور السماوات والأرض وقد انتصر أبو العباس بن تيمية وتلميذه بن القيم لتسمية الله بالنور في عدة تآلف لهما إلا أن الراجح من جهة ورد الدليل والله أعلم أنه النور ليس اسما لله دون إضافة بل لابد من الإضافة وقد سئل شيخنا ابن باز في قراءة كتاب التوحيد لابن خزيمة هل يسمى الله بالنور فقال لا بل يسمى نور السماوات والأرض فقيل له إن ابن تيمية وابن القيم يقولان ذلك فقال الأجلة على خلاف قولهما والأشبه ما ذهب إليه رحمه الله تعالى ثم ذكر الحديث السابع وفيه من اسماء الله عز وجل الله والأحد والصمد ثم في شيء من الاسماء الاخرى باقي شيء من الاسماء في الحديث ها ما في طيب انت لا اله الا انت ما الجواب هذا اسم ولا ليس باسم لكن هل هو من أسماء الله وليس بالأسماء ها لا يستمع الصفر طيب وغيره مهتم؟ ها؟ طيب وانت احسنت اسماء الله اليس شرطها ان تكون حسنى وأنت هذا يدل على حسن لا يدل على حسن لذلك الضمائر ليست من اسماء الله عز وجل لانها لا تدل على كمال الله سبحانه وتعالى وللجنة الدائمة فتوى في عدم جواز منادات الله عز وجل بهذا وظنه اسما فلا يجوز أن يقول الداعي يا أنت لأنه لا يدل على الله سبحانه وتعالى ثم ذكر الحديث الثامن وفيه من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم واحد وهو مقلب وهو مقلب القلوب كما ورد في حديث الأم سلمى عند الترمذي وغيره وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أكثر ما كان يحرف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب وهل من أسمائه سبحانه وتعالى مقلب الابصار أحسنت لم تثبت هذه الزيادة وهي قول اللهم مقلب القلوب والابصار وإن من وارد هو اللهم مقلب القلوب وهل من أسمائه سبحانه وتعالى مثبت القلوب ما الجواب طالب العلم لازم يكون ذهنه واسع انتم الان الدعاء اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فلا يقال اللهم مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك فانت لا تبحث واذا لم يوجد هذا لماذا واذا وجد ما وجهه ما الجواب الجواب روى ابن ماجه حديثا فيه مثبت القلوب الا ان هذه الروايه غلط والصواب في الحديث اللهم مقلب القلوب فالمحفوظ هو مقلب القلوب وأما رواية مثبت القلوب فلم تحفظ ولماذا اختص الدعاء والاسم بمقلب القلوب لماذا لأن التثبيت بعض التقليب فإن معنى التقليب جعلها على الطاعة وجعلها على المعصية فإذا جعلت على الطاعة فهي ثابتة على أمر الله وإذا جعلت على المعصية فهي محوله عن امر الله سبحانه وتعالى فيكون الدعاء بالتقليب أكمل لأنه أظهر في كمال الله عز وجل وقدرته على تصريف أحوال الخلق وهذا أيضا من المآخذ التي أخذت على المتكلمين في باب الأسماء وهم عدم تتبعهم للروايات الحديثية التي يكون بينها وبين ما أثبته اختلافا كهذه الرواية المذكورة ويوجد شيء من هذا في أسماء الله سبحانه وتعالى وهذا الباب مع كثرة التأليف فيه لكنه يحتاج إلى مزيد عمل بتحقيق هذه الأسماء ومعرفة معانيها وهذا هو السر والله أعلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة اسما من أحصاها دخل الجنة فإحصاؤها يحتاج إلى جهد جهيد وتعب مديد ولذلك جعل الجزاء دخول الجنة هذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب والله أعلم.